يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضي على الماغورة بوزينا كبر الكبر خرزه من الدل ما سروت من يلبس حق على الله هنا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضي على الماغورة بالكبد عريزه بنذل ماسون من يلبس حقن على الله هنا من يلبس حقن على الله هنا اشدو خبرني وربني سمع طرود من رحمة اللي كلنا مرتجين ما في النصايح. يا ولد الحكيم لصار مال القلب عقل دنيا عينا ورب لسما طراد من رحمه اللي كلنا مرتجينا ما يا ولد الحكي فوت لا صار مال القلب عقلني عينا لا صار مال القلب عقلني عينا. زينا تو بالكبد من الدل ما سرت من يلبس حق على الله يهدينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطي على الباغر هب وزينا تو بالكبد من الدل ما سرت من يلبس حق على الله يهدي من يلبس حق على الله يهينا الكبر للي داول البيض والسود اللي جميع الكون قبضة مينا أهمه بللي كل ما منه ما حدود مخلوق مما يمهن نعطينا الكبر للي داول البيض والسود اللي Κάθε βαστί μένα, μα ου περιλέγει. Κάλλιμα حدود مخلوق οι δον. Μαχλούκ وبالكبد خارزه من الدل ما من يلبس حقين على الله يهينك يا صاحبي لا تحسب الكبر وزاد يطبي على المغرور يبوزينك وبالكبد خارزه من الدل ما سرود من يلبس حقين على الله يهينك من يلبس حجا على الله يهينا يا سعد من يا طا على الخد بركوت يرفق وفي مشياه وقار سكينه ما غرته نفس ولا طا ولا يخفض جناحه والملا رافعين يا سعد من يا على الخد بركوت را going في ماشيه وجار سكينا نفسه ولا طا ولا طاد يخرج جناحه والملى رافعينه يفض جناحه والملى رافعينه وبالكبد خرزها من الذل ما سرت من يلبس حقا على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطي على المابور هب وزينا وبالكبد خرزها من الذل ما سرت من يلبس حقا على الله يهينا من يلبس حق على الله يهينا